ويبين الرشف من الغيب فمن يكفر بالطاروتي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوطفة لانتصام لها والله سميع عليم لا إكرار بالدين ليس معناه أن الكفار يتركون ولا يقاتلون ولا يدعون إلى, إلى الإسلام ويقاتلون كما يقوله الآن المغربون والكفار والجهار من المسلمين فرية الأديان فرية العقيدة يقولون هذا كذب على الله جل وعلا ليس هذا هو مراد الله جل وعلا الله جل وعلا خلق الخلق لعبادة لا لعبادة غيره كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم للجزء وما أريد أن يطعمون ولو كان الناس يخركون أخرارا يعبدون ما شاء لما كان وقوله تعالى والله خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما كان العباده ولا ما كان الجهاد في سبيل الله هائدا ولا ما كان للدعوه الى الله هائدا كيف تدعونهم وهم مراد هلوا على هذا الكلام الباطل هل هم, هل هم وما يختارون ولو كان كما يقولون إن الناس أحرار في عباداته وفي اعتقاداته ولا يغفر على أحد لبطلت كل هذه الأمور ولما صاؤنا فائدة لدعوة إلى الله والجهاد لسبيل الله بل لما كانوا ناس هائدة لخلط الجنة والنار هذا من المحراب لماذا يدخلون النار ويعذبون فيها أبدا الآبات وهم أخذوا بشريهم كما يقول هؤلاء فهذا كلام باطل إذا ما معنى لا إتراه بالجين لأنه يردون هذه الآية يقولون الناس أحرار في عقائدهم لأن الله يقول لا إكراره الدين نقول لهم كذبكم على الله ليس هذا هو الله جل وعلا لا إكراره في الدين فيها أقوال للمفسرين إنهم يقول إن هذه في أول الأمر ثم نسخها في آيات الجهاد لا إكراره الدين هذا في أول الأمر في الإسلام ثم نسخ ذلك بالأمر بالحيان بسبيل الله يسمونها آية السير ونسفت بآية السير هذا قول المفسرين أول الثاني لا إقراعها في الدين أن هذه خاصة بآية الكتاب خاصة بآية الكتاب من اليهود والنصارى فهؤلاء إذا دفعوا جزية وخضعوا لحكم الإسلام فإنهم لا يكرهون على الدخول بالإسلام بل يتركون لشرق أن يتبع الفيزية وهم صاغرون بشرق أن يخضعوا لحكم الإسلام لأنهم على علم هم عندهم علم عندهم علم, عندهم علم بالسرع وعندهم علم بالدين والرسل ومثل الوذنيين فيترق لهم الفستر ليراجعوا ما عندهم ويتأملوا في القرآن ويتأملوا فيما عندهم سيجدون أن القرآن يتوافق تماما مع الثورات والإنجيل السالمين من التحرير الثورات والإنجيل الباقيين على أصلهم كما انزل الله صحيح. لها خلافة بين الكتب السماوي كلها عند الله جل وعلا في أمور العقائد أما أمور المعاملات والحلال والحرام هذا يختلف بحسب الشرائح حسب حكمة الله جل وعلا في كل وقت بحسبه لكن العقائد ما بين الكتب السماوية فيها خلاه أنه لا يرمج إلا الله جل وعلا وأن عبادة غيره باقت أجمع الكتب السماوية وأجمع الرسل وأجمع المسلمون من قديم الخليقة إلى آخر الخليقة على أن العبادة لا تكون إلا نجا وأن من عبد غير الله فإنه يدعى إلى عبادة الله فإن أصر فإنه يقاتل فإنه يقاتل دفعا لكفر وشر ولأن لا الكفر في الأرض ويقتدي به غيره فلو كان الناس أحرارا ولا إطراعا بالدين كما يقولون ما احتاج الناس إلى بعضة الرسل ولا إلى إيزال الكتب إنما الناس ولا أحد يدعى ولا أحد يقاتل ولا أحد تفرض عليه الجزية والفضوع للإسلام إنهم أحرار كما تقولون إذن لا إطراعا بالدين اليهود والنصار قيل إنهم اسلما منهم ناس فارادوا ان يكرهوا اولادهم على الدخول في الاسلام فالله عند هذه خاصه باهل الكتاب وليست عامه هذا هذان القولان هما المشكوران في هذه الآية وأما قولهم لا إكراه في الدين إنه محمول على الاختيار والحرية فهذا عمرهم باطل لا دليل عليه من القرآن بل دلة الشرع كلها ترد على, على هذا فمن يقفر بالطابوت هذا محل الشهد فمن يقفر بالطابوت ما هو الطابوت ويؤمن لله شبق لنا أن قلنا إن هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله ومن يكفر بالطاوت هذا معنى لا إله ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله ففيها معنى النفي والهبات هي لا إله إلا الله يكفر بالطاوت الطاوت لفظ عام مفوظ من الطغيان وهو مجاوزة الحد جاوزة الحد وهو أنواع طواغين أعظم الطواغين من يعبد من ذون الله عز وجل وهو راض بناس هذا أعظم رؤوس الطواغين من رؤوس الطواغين يقول ابن القيم الطواغين كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعى الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى علم الغير ومن حكم بغير ما أنزل الله هذه رغوث الطوارئ هذه رغوث الطوارئ أولها من عبد وهو راض بذلك أما من عبد وهو غير راض بذلك فهذا لا يسمى طاوث فالملائكة عُبدوا من دون الله لكن لم يرضوا بذلك ولا أمروا به المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله عُبد من دون الله وهو ينهى عن ذلك في حياته ويتبرى من فلا يُعبد طاوثا وإنما الطاوث الذي أمرهم بعبادته فهو الشيطان من عبد وهو راضي أما الذي عبد وهو غير راضي فلا يدخل فيه لفظ الآية وليساً مطاوثاً لأنه لم يرض لذلك كان ينهى عنه وإنما عبد بعد وفاته أو بعد غفعه إلى السماء وهو المسيح عليه الصلاة والسلام فيكون الطاوث في هو الذي أمره لعبادة عيسى أو أمره لعبادة بلائكة وكذلك الأولياء والصالحون الذين ماتوا على صلاحهم وعلى ولايتهم لله وعلى عملهم الصالح ماتوا وهم على صلاحهم لكن عبدوا بعدما ماتوا هؤلاء لا يقال لهم قوائم وإنما الطاهوت هو الذي أمرهم لذلك وهو الشيطان من عبد وهو راضي من دعى الناس إلى عفادة نفسه لأن بعض الطواغيب يأمر الناس بأن يعبدوه ويقول له من له يستطيع إنه, إنه ينفعهم ويذرهم يحقق لهم وطالبهم كما عليه طواغيب الصوفية كما عليه طواغيب الصوفية ومشايف الصوفية الذين يجعمون أنهم يحققون لمن عبدهم يحققون له مطالبهم وأنهم يتصلون بالله مباشرة ويأخذون عن الله مباشرة هؤلاء عبدوا وهؤلاء يدعون الناس إلى وبعضهم يوصي يقول لك لا يمنعكم من دعائي والاستغاثة بذراع من التراب هلموا إلى قبري واقلبوا مني وأنا أغيبكم وأنا وأنا هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا طاول الأول ما دعا الناس لكن رضي هو ما دعا الناس لا الرضي وهذا أشد هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه الثالث من ادعاء المرضين هذا الكاهن الكاهن يدعي المرضين طاغوت وقد مر بكم أن معنى الطاغوت الكهان الطواغيت كهان كما كما يقول بعض السلام الطواغيت كهان هذا في شرح التنخيم كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي من أحياء العرب منهم واحد فالكهان طواغيت لماذا؟ لأنهم يدعون علماً غير أن يختص الله تعالى به ولم يطلع عليه أحداً إلا من ارتل للرسول قد الله على بعض المغيبات لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل ليكون معجزاً له على صدقه لمصلحة الناس وإلا فالغيب قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيبة إلا الله والرسول الذي علم شيئا من الغيب لم يعلمه أصبر وإنما علمه بإطلاع الله عليه لا إطلاع الله له عليه فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يضرب على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول أما الكهان والشياطين أولئك كذبا لكن يحصلون على شيء من الغيب بواسطة باشتراك بالشامع وقد عرفتم هذا بكتاب التوحيد والحمد لله من, من ادعى علم الغيب هذا الطاوت هذا الرابع الأول بيس والثاني من عبد وهو رابع والثالث من دعى الناس إلى عبادة نفسه والرابع الرابع من ابدعاء من غيره والخامس وهو الأخير من حكم بغير ما أنزل الله قال تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغور وقد أمروا أن يبقروا به هذا والطور من ختم بغير ما فنزل الله ومنهم الحكام الذين يسنون القوانين ويلغون الشريعة ويجعلون القوانين محلها استبدلون الشريعة بالقوانين هؤلاء قوانين هذا هو الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا طاغوت لنص القرآن يريدون أن يتحاكموا الطاغوت وقد أمروا أن يذكروا به فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك حينه يكون طاغوت أما من حكم بغير ما أنزل الله مجهدا أخطأ في تحرى الحق لكنه أخطأ حكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد فهذا ليس طاول الفقهاء إذا أخطأوا في المسائل الفقهية وأخطأوا ما يعدهم طوابين لأنهم لم يتعمدوا هم يبحثون عن الحق لكن لم يصلوا إليه فهم معذرهم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد يعني لم يتعمد مخالفة الشرع وإنما أخطأه اجتهاده هذا لا يسمى طاوتا يسمى مجتهد مختلف ولا يجوز اكتباعه على الخطأ لا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نرى أنه خالف للدليل لا يجوز أنه لكنه في نفسه معبور ليس طاوتا بل له أجر إذا كان من أهل العلم أما اللي يقول باجتهدوا ما عندهم مؤهلات الاجتهاد هذا علم في الحال مختل ولا يجلس لا يجلس يجتهدوا ما يخصر لكن هذا في المجتهدين الذين عندهم مؤهلات الاجتهاد كالأئمة الأربعة وأقرارهم من أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد ليسوا معصومين يجتهد ويصيب ويفطي إن أصاب بله أجران وإن أخطى بله واحد وليس مطاروتا إنما الطاروت الذي يتعمد تعمد مخالفة الشرع يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله يجلب القوانين والمحافظ القانونية يجعلها مخل الشريعة هذا لا شك في أنه هذا هو الطاروت بل ما هو الطاروت عادي هذا من رؤوس الطوابية الخرسة كما عندكم هذا هو الطاروت فما دام أن الله جل وعلا فرض عليك الكفر بالطاروت فلا يجوز لك أنك تبقى جاهلا ما تدري وش هو الطاروت لابد أن تعرف ما هو الطاروت ما هي أنواعه حتى تتجنب حتى تحذر منه أما أنك تقرأ القرآن في أوامره ونواهيه وتقرأ ذكر التوحيد والشرك ولا تعرف هذا لا يدوث للمسلم لا يبدو أنه يتعلم هذه الأشياء يكون على بصيرة منها في نفسه يجلبها ويحذر منها ويعرف الحق من أجل أن يعمل به هو ويدعو الناس إليه ويبينه لهم الأمر مهم جدا نعم فمن يقوم بالطاوط عرفنا أنواع الطوارئ ورأسهم إبليس ومن عبد من دون الله عز وجل راضياً بذلك أو داعياً إليه ومن حكم بغير ما عزل الله كل هذا داخل في الطاوط يجد الكفر بكل هؤلاء يجد الكفر قل هؤلاء فمن لم يغفر بهم أو لم يغفر ببعضهم صحح شيئا من القوائم صحح امتهانا صحح الحكم بغير ما أنزل الله قال الوقت يتغير ويغفره ولا يسعى الناس اليوم بحكم بالشريعة بل يسايرون الدول يسايرون العالم هذا هو هذا لم يغفر بالطاروث وإن كان يقول لا إله إلا الله وإن كان يخلبي ويصوم ويحود أعدام أنه يقول الحكم بما أنزل الله هذا ما يناسبها الوقت ما يناسبها الوقت يتعارض مع الحضارة الحديثة ومع سياسة الدول فلا بد لنا من شائره في هذه الأمور والشرع إلا ما يكون في المساجد والصلاة وأما الحكم بين الناس والحكم السياسي هذا نسائر الدول ولن ننفرد عنها هذا ولو كان يصوره يحجي يقول لا إله إلا الله عدد الأنفات فهو كافر لأنه لم يكفر بالطاهوت والله قدم الكفر بالطاهوت على الإيمان بالله لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاهوت لاحظوا بلاغة القرآن لماذا قدم الكهر بالطاوت على الإيمان بالله لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكهر بالطاوت فمن آمن بالله ولم يذكر بالطاوت فإنه لا يكون مهم نعم وَالتَّئِلُوا <تصفيق> الْمَنُونَ تَعَادَ وَلَفَّرْتُ بَعَدْنَا فِي قُلِّ أُمَّتَ الْمَنْتُونَ نعم ألا الدليل على انما على أن من عبد ينون الله وهو راضي او جاء أو حكم بغير ما انزل الله دليل على ذلك اولو تعالى ولا قد جعلنا لكل امه رسولا ان اعبدوا الله واشكروا الطاوت اعبدوا الله هذا مثل فم يذكر بالطاوت ويعبد لم يقتصر على قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاوط اجتنبوا الطاوط لأن عبادة الله لا تصح إلا مع اجتناب الطاوط فمن يعبد الله الليل والنهار لكنه لم يجتنب الطاوط فعبادته باطنة كالذين يصلي ويصوروا ويحجوا يتصدقوا يتبرعوا ويونفق لكنه يستغيث بالأموات ويدعو الأموات بجول الله هذا لم, لم يجتنِد الطاوُّت لم يجتنِد الطاوُّت فالأمر ليس في الشهد. نعم أن الله واجتنِد الطاوُّت أشف جميع الرسل على هذا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرسول. هذا عام جميع الرسل أنهم جاءوا بالأمر بعبادة الله واجتناب الطاوُّت فنابد من الأمرين وهذا هو معنى لا إله إلا الله تمام اعبد الله هو معنى الإثبات وانشرب الطاروس هو معنى أنك لا إله إلا الله نعم فأما من صرف قبيل الطاروس فأنت أعتقد من صلاة حمانة الله وكذلك فأرادوا صاروا فأذكر على هذا معنى التغذر بالطاوط لابد من العلمان. أن تعرف أولا ما هو الطاوط ثم تجتنبه ثم تجتنبه ولا يكفي من تجتنبه بل لابد تعادي أهله وتبغضه لأنهم أعداء الله الله جل وعلا يقول لا تتخذوا عدوي وأعدوكم أولياء أي تحبونه فلابد من هذه الأمور اولا أن تتعرف الطاغوت ما لأنك إذا لم تعرفه فلا يمكن أن تتجنبه كيف تتجنب شيئا مجهولا ثانيا إذا عرفته وجب عليك اجتناه واجتنب الطاغوت ثالثا إذا اجتنبت فلابد أن تعاديا أن تبغضه وتبغض أتباعه وتعاديهم في الله عز وجل لابد من هذه الأمور الولى والبرى على التوحيد اللي ما عنده ولى وبرى ما عنده توحيد اللي الناس عنده سواء ما عنده توحيد أما اللي عنده تفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان هذا هو الموحد الله هذا هو معنى الايمان بالله ان تعتقد تعتقد بقلبك أن الله هو المستحق للعباده دون ريب وان كل ما عبد من دون الله فهو باطل سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأحجار والأشجار والأوتار لا بد أن تكفر بهذا كله لا بد من هذا هذا معنى الإيمان بالله أن تعتقب بقلبك أنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن ما عُبد من دونه فهو باطل لازم من هذه العقيدة ما يكفي أنك تقول هذا بلسانك بدون أنك تعتقد بقلبك ولا يكفي أنك تعمل هذا بجوارحك أن تتصلي وتصوم وتتح. وأتقول أنا لا أعبد إلا الله لكن يقول لا أدري عنه عن عبادة هؤلاء الذين يعبدون الكبور ويعبدون الأضرحة ما أقدر أقول إنهم على باطل ما أقدر أقول أنهم على باطل وهم يصومون ويصلون ويقولون لا إلهي نقول أنت ما فهمت أصلا ما فهمت معنى لا الله ولا فهمت معنى الإيمان بالله والكفر بالطاوض أنت ما فهمت وإلا لو فهمت حقا فهمت تعرفت ان ان الايمان بالله لا يتم الا بالفكر والطاعا ظاهرا و باطنا ظاهرا باللسان وباطنا بالاعتقاد مع الجوارح تكلم في هذا الشيء والابتعاد عنه يا قلت من هذا زائد هذا معنى الايمان بالله ان تصرف العبادات كلها لله لا تصرف منها شيئا لغير الله الذي يصوم ويصلي من ولكن يدعو يدعو غير الله استغاثه استريح بغير الله الذبح يذبح لغير الله هذا عبد الله في شيء وعبد غيره في شيء هذا هو المشري لا بد أن تكون جميع العبادات كلها لله ألا لله الدين الخالص لا بد تكون العبادات كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أما اللي يعبد الله في بعض العبادات ويعبد غيره بأنواع أخرى من العبادة هذا لم يؤمن بالله كلي يصومون يصلون ويحجون ويلطقون بالشهادتين لكن يدعون غير الله يدعون الأموات يدبحون للأموات ينذرون للأموات يطوفون بالقبول هؤلاء لم يعبدوا الله أجل مشركون. يعني ما يجتمع عبادة الله وعبادة غيره أبدا الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن, فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك وفي رواية يقول فهو للذي أشرق وأنا منه بري الله لا يضغى أن معه أحد في أي نوع من أنواع العبادات يجب أن تكون العبادات كلها كلها لله الزوجة قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله, كله لله ما يكون الدين بعضه لله وبعضه للأصنام أو للقبور أو لأكلان وعلا دين كله لله نعم ما تصانن من قول وقوله وقوله من وحد الله فالامن بالله وكفر بالطاغوت فلا تنيوالي ان يوالي ان يحب على الوالي يعني يحب ويناصر الموالاه معناها المحبه والمناصره ان يوالي ويناصر أولياء الله سبحانه وتعالى وهو مهل التوحيد ويعادي ويبغض أهل الشرك لأن الله يبغضه فأنت تبغض من يبغضهم الله وتبغض ما يبغضه الله أما ليقول أنا ما علي أنا ما علي إلا ولا لحاجهم يعادي الناس ويبغض الناس وكفر الناس نقول إذن ما أنت ما ما كفرت بالطاوت أنت ما كفرت بالطاوت كفر بالطاوت من لازمه معادات أعداء الله وبوض أعداء الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من خاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترقتموها وتجارة تخشونا كسادا ومساكن ترضونا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا يعني انتظروا ما يحل بكم حتى يأتي الله بأمنه والله لا يهدي القوم الفاسقين سماه فاسقين خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى لقد من الموالات في الله والمعادات في الله هل يالناس عنده سواء هذا ما لم يذكر بالطاروة هل ينده الناس سواء ما, ما يذكر بالطاروة إنما يظهر بالطاروة من والى في الله وعادى في الله وأحبى في الله وأبغضى في الله عز وجل نعم ومالك دينهم دين الذي سمع الرسول الله جل وعلا باث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمله ابراهيم التي هي افراد الله بالعباده وترك عباده ما سوى الله بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بنلة إبراهيم وهي عبادة الله له لا شريف لا فارك عبادتنا سواه والبغض في الله والحب في الله إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء أوليكم وإما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذه ملة إبراهيم معادات أعداء الله والبراءة منهم ومن دينه فمن لم يتبرأ منهم فإنه ليس على ملة إبراهيم بل إن إبراهيم تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله تبرى علم ان ابراهيم لاواه الخلف هل من لا الحب في الله والبغض في الله قال وهاذين دين معناها القدوة نعم قد تأمث لهم مسدق <تصفيق> مسدقهم بالقيم والراملين من رحموا الله تحبه لهم من أدواء منكم وانم تدعون أن تتفهم لله وأول السورة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَأَدُوَّكُمْ أولياء فُلقُونَ إِلَيْهِمْ لِلْمَوَدَّةِ وَاتْتَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقْرِ رِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ <تصفيق> يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله نعم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضات تسرون إليهم بالمود وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إلى قوله فعال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم هذا الجاهل هذا هو التوصيل وهذا هي عبادة الله وهذا هو الكفر بالطاروة ما يكفي تقول أنا أكفر بالطاروة ولكن ما. ما تنفل هذا في أفعالك ولا تعتقده بقلبك هذا ما يكفي نعم قال تعبتكم وصفوا الحسنة في إبراهيم وعلمين معهم إذ قالوا لقومه منا وآآه منكم ومما تعبدوا بإذن الله كفرنا بكم ومنا غينا ما غيناكم العمارة والأضوار ومنا الخساكم منه بإله وعظا كفرنا بكم هل هو الخفر بالطاوط نعم وان صار المعارض ينتنع من انتن الا جوع من الردات فيما هو امور ورضي بالعباده انه مسمى كاوز من التقويات اول خروج عن الشد نعم من معبود نرو أو من اوطاط في من من الاصنام والأشخاص إلى رضي بلال أو مكبوع مكبوع غير طاعة الله الذين يتبعون الكفار ويتبعون أهل الضلال هؤلاء لم يكفروا بالطاوض لأن الواجب أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يتبع أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكفر بالقاود لأن الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتبع غيره عليه الصلاة والسلام معبود أو متبوع أو مطاع الذين يخللون الحرام ويخريون الحلاب هؤلاء يجب أن نعصيهم ولا نفيعهم ما نطيع إلا في طاعة الله أجل وجل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخان ولا يجزنا أن نطيع مخلوقا إلا في طاعة الله إذا كان نطيع لنا أطعناه إذا أمرنا بمعصية الله فإننا نعصيه ولا نوافق معبود أو متبوعا أو مطاع في غير طاعة الله سبحانه وتعالى نعم والطواغيب كثيرة ثم رؤوس من خمسان طواغيب كل من خرج كل من خرج عن طاعة الله فهو طاعة وهذا لا حصر له لكن رؤوس الطواغيب هم أولاق قرص نعم الأول من الإطار لأن عصر الطواغيث هو الشيطان الذي يدعو الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى ومثل طواغيث الإنس لسياطين الإنس الذين يخسنون للناس عبادة غير الله يسمونها بأسماء خالعة ان يشغل الناس لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثه بغير الله والدعاء العوثه يشغلون بها يسمونه باسماء يخدعون الناس بها هؤلاء طواغيت شياطين العنس وكل نعم وتدير امور تعالا ان راوني كنا من عالم ما انت تعقل حين يقول لكم اتوب اليه وعباده الشيطان بطاعته فمن عبد فمن اطاعه, من أطاعه فقد عبد نفسه ومن الشيطان وعصى الرحمن فقد عبد الشيطان على اختلاف انواع هذه العباده منها ما يصل الى حد الكفر والشرك ولا ما هو دون ذلك بحسب طاعه الشيطان فكل المعاصي طاعه للشيطان واشدها الشرك الشرك كل للشيطان هو الذي يدعو إلى الشرك ويساعده الشياطين الإنس من علماء الضلال الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله عز وجل ويسمونها بغير الشرك يسمونها توسلاً أو يسمونها المحبة للصالحين أو بغير ذلك من أنواع الشرك من أنواع الأسماء الخداع هؤلاء من أعوان الشيطان الله أخبر أن أن الجن لهم شياطين وأن الإنس لهم شياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرفة القول غروب تساعدون على إغلال بني آدم هذا هو النوع الأول من الطوارين الشيطان ومن سار في رداب الشيطان حتى ولو قال الله الإنسان ما أعبد الشيطان أنا نقول إذا أطعت إذا أطعت الشيطان وانقدت له فقد عبدت الشيطان ما بيه. الذي لا يعبد الشيطان هو الذي يخاله ويعصيه هذا هو الذي لا يعبد الشيطان لكن قد تكون عبادة الشيطان تصل إلى مخرج من الملة وتكون دون ذلك لكنها كلها صاعته الشيطان نعم الثاني من حكم بغير ما انزل الله الذي يحكم بغير ما انزل الله هذا يعم كل من حكم بغير ما انزل الله بين الناس في الخصومات والمنازعات حكم بينهم بالقانون أو بعوائد البدو والسلوم التي عليها البدو والقبائل وأعرض عن كتاب الله وقال أنه ما إله ولا يصلح هذا هو هذا هو الطاود حكم بغير ما عن ويدعون ان هذا من الاصلاح يدعون هذا من الاصلاح وتوفيق بين الناس هذا كذب الاصلاح لا يكون الا بـاستعانة الله والتوفيق بين الناس والمؤمنين لا يكون الا بـاستعانة الله عز كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن اردنا الا احسانا وتوثيق أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرف عنهم وعبهم كلهم في أنفسهم قولاً بليها وما أرسلنا للرسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوا استغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثواباً فحيم لأنهم تابوا إلى الله وجاءوا في هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد موت فلا يذهب إلى قبرك الإنسان إذا أذنب يتوب إلى الله ويستغفر في أي مكان والله غفور رحيم ولا يحتاج أنه يروح إلى قبر الرسول كما يقول المخربون الآن إن هذا يدل على إن المذنب يروح عند القبر ويطلب من الرسول المسامحة ويستغفر عند القبر هذا كذب الرسول ما أمر أنه يستغفر عند قبر ولا الصحابة كانوا يذهبون إلى قبل الرسول ويستمعروا كانوا يتوقون إلى الله في أي مكان ولا يحتاج من تروح. لكن هذا في حياة الرسول لأنهم أساءوا في حق الرسول حيث انصره عن التحاكم إليه هذه ساءة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يذهبون يعتجرون من الرسول ألا معهد إليكم يا بني آدم هذا يقوله الله جل وعلا للناس يوم القيامة ألا معهد إليكم يا بني آدم متى عهد الله إلينا نعم عهد إلينا بإنزال الكتب وإنسان الرسل هذا عهد الله سبحانه وتعالى ألا معهد إليكم يا بني آدم أن لا الشيطان إنه لكم عبدون هل هنا أحد يدعو الشيطان يقول يا إنجيس يدبح للشيطان لا هنا أحد يعمل هذا العمل ولكن إذا أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبدت نعم هناك الآن فيه طائفة الآن يسمون اليزيدية يعبدون الشيطان لكن هذه طائفة نادرة غريبه في البشريه ما احد حتى المشرفين حتى ابو جهل الواحد وابو له لا لا يعبدون الشيطان بمعنى انهم يدعون الشيطان او يذبحون للشيطان لكنهم اذا اطاعوا فقد عبدوه نعم والذين قهروا اين هذا الدليل على ان الحكم بغير ما انزل الله لو قاطع <طاعت> يريدوا ان يحاكموا الى الطاوس والطاوس الى الشيطان وقيل هو كعب الاشرف اليهودي وقيل انه في القران العرب عندهم ان كل قبيله كاهن يحكم بينه الا طاغوت قالوا روايه الخروج بقوله تعالى فمن يشرك بالطاغوت ويؤمن بالله نعم وان يريد شيئا لهم ولا علم عنده نعم اتقال ان من يشرك غير الله نعم فَالسَّلِينَ <تصفيق> قَوْرُوا تَعَلَى وَمَا لَمْ يَحْمُّ بِمَا أَسْتَنَى اللَّهُ وَأَوْلَا إِلَيْهُمْ يَعْرُونَ نعم هذه واضحة الآية حكمت عليه بالكبر وهذا إذا تعمد إذا تعمد الحكم بغير ما عنزل الله وجعل المحاكم تحكم بغير ما عنزل الله بالقوانين الوضعية وألغى الشريعة وقصرها على الأحوال الشخصية فقط وأما المنازعات بين اللانس والخصومات فيحكم فيها القانون هذا كامل من لن يحكم بما أنزل الله أولئك فهم الكاملون أما من حكم بغير ما أنزل الله لاحظوا هذا بسبب الاجتهاد وأخطأ باجتهاده وهو أهل للاجتهاد مؤهل فهذا مأجور ومغفور له خطعه هذا واحد الثاني حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه مخالب لكن حكم به لهوى في نفسه أو لطمع الهيمان أو لشوة وهو يعتقد أنه يجب الحكم بغير ما أنزل الله يعتقد هذا ويعتقد أنه مخالب هو ومذنب وعاصب هذا أيضا يكون صاحب كبير هو يعني عقيدته ما تغيرت إن من الذي اشتباح اشتباح الحكم بغير ما أنزل الله وجلب القوانين وقال إنه أحسن للناس ولا لا يساعد الناس الدول اليوم إلا هذا هذا لا شك في كفره لا شك في كفره نعم الله أكبر وهو الكارب يعني منهم المخارب ولا من يدعي علم الغيب كهيرون لكن منهم وأخطرهم الكهان هؤلاء لطواغيب كهان طواغيب ولا يجوز التحاكم إليهم ولا يجوز الذهاب إليهم وشؤالهم يعني بعض الناس يذهب إليهم لضع شيء يذهب إلى الكهان يسألهم وين المال الضائع لله أو يسألهم من الذي سحره أو يسألهم عن أهله إذا كانوا غالبين مشتار حالتهم يسألهم يستخدرهم عن أهله أو عن أمواله الضائعة فهذا هذا يكفر إذا صدقهم يكفر قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كائناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علمه وإن كان لم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما إذا كان ما صدقهم فمجرح ذهاب إليهم معصيا كبيرا لا تقبل له صلاة أربعين يوما حقوبة له على ذهاب إليهم لماذا ينهب له إذا ذهب إليهم معنى شجعهم ومعنىه أنه يصير قدوة لغيره يقول راح لمفلان يفتح الباب نعم والدليل على ملكه هنا ادرج على الكهانه يدعون علم الغيب من نوى مرطون من, من الرسول سواء الرسول ملك من الملائكه او رسول بشري فإن الله قد يطلعه على شيء من الغيب لمصالح العباد وليكون معجزة للرسول ويكون مع الرسول رصد من الملائكة يكون معه رصد من الملائك يسلك من بين يديه ومن خلبه رصد ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه وليس هذا, هذا الرصد وهؤلاء الملائكة ليس معناها أن الله لا يعلم بل هو يعلم سبحانه وتعالى ولكن جعل معهم هذا الرصد زيادة في, زيادة في إقامة الحجة على العباد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم حتى ما يقولون الناس يوم القيامة ما جاءنا لكن استدرك سبحانه وقال وليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فهو لم يعمل هذا ولم يرسل الرصد من عجل أنه لا يعلم ما يحصل من الرسل وتبليغهم للناس وإنما هذا من إقابة الحجة لألا يقول ما جاءنا من نديه ولا بسير نعم وَقَالَتْ تَعَالَى وَعَدَهُمَ تَنْفُعُ الْغَيْلَى يَعْلَهُ عَلِلَّهُ وَمَيَعْلَمُ مَا بِالْبَرِ وَالْبَخَرْ نعم عنده جل وعلا علم الغيب الخاص والعام الخاص مفاتحة الغيب هذه لا يعلمها أحد لا ملك مقرب ولا نبي مصر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسهم ماذا تكسب ودأ وما تدري نفسهم بأي أرضهم هذا لا يدي عنه إلا الله جل وعلا هذا الغيب وعنده مفاتح الغيبين لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر هذا العلم العام هذا زيادة على مفاتح الغيب نعم ومع رزق الله الشامل لكل شيء ومع علمه بكل شيء كتب هذه الاشياء في اللوح المحفوظ علمها اولا واحاط بها ثم كتبها في اللوح المحفوظ نعم الخاض هذا الخير فهو رابط بالعباده اما الذي يعبد من دون الله فهو غير راضي انا لا نسمي طاو يخرج بذلك الملائكه والانبياء والصالحون الاولياء اولياء الله والصالحون يدخلون في طواغيت لانهم لم يرضوا بهذا بل كانوا ينهون عن في حياتي ولما حصل هذا ذا موتهم وغيبتهم عن الناس نعم والذين يعرفون تعانا قول هذا الذي رضي يعبد يقول منهم من الههم من دون اما لماذا قال عبده ماذا هذا ما, ما يلحق بالذنب ان الذين سبقت لهم من الحسنات اولئك عنها مبعدون نعم وعد القدر يسال ما فيهم في سوره الزخرف لما, لما نزل قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها والدون فرح الكفار وباروا نحن نعبد الملائكة والمسيح وعوزن معناهم نمسرون معنا في النار يعني أخذوه من قولهنكم وما تعبدون هذا عارف من دون الله فرحوا بهذا وقالوا آلهتنا خير أم هو يعني للمسيح عليه السلام آلهتنا خير أم قال الله ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصم إنه إلا عبدنا عمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وأنزل في الرد عليهم قوله تعالى إن الذين سمقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون أسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خارج هذا رد عليهم في قولهم إن, إن, إن الله جعل المسيح والملائكه جعلهم على اسلام يكونون بالنام الهته لا خير عنهم يعنون المسيح عليه السلام نعم وان ان الانسان لا من الى من الا من اتقى وصاب وتابع واعلم وان ان الانسان لا يقيم بالله الا بمن كتب الله لا هذا ويؤمن بالله نعم والذين قاتهم تعالى هي لا اله الا الله تسمى العروه الوثقى تسمى كلمة التقوى تسمى كلمه الاخلاص نعم قد تبين الرسم من الغي ما هو الرسم هو دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام هذا هو الرسم والغي دين أبو ودين جميع الكفار لكن ذكر أبا جهل في مقابل محمد عليه الصلاة والسلام وإلا دين جميع الكفار الغي وإن يروا سبيل لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي تخذوه سبيلا ذلك بأنهم حذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين هذا هو الرشد والغي فالغي ضد وَالْعُوَةُ مِنْطَعِ مَا نَقْعَدْ لَا إِشَانَ إِذْا اللَّهَ قد اجتنفك لا إله إلا الله نعم وَهِى مُتَضْمِنَةُ لِهَةِ وَإِذْاكِ النفي في قوله لا إله والإخباك في قوله إلا الله نعم تنفي جميعاً وأحضرنا التعامل لله سعادة ومثبت جميعاً وعُلَانةِ كلها وإِلَّا هذا معنى شهادة أن لا إله إله أنها تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله سبحانه وتعالى نعم لأنها حق الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة حق لله ليس لأحد فيها استحقا ليس من حق أحد أن يعبد غير الله جل وعلا نعم Hukumazktarið gutta filtratek hocam. Yeah hadi, BILL. Assana Allahu amatje flatsenai mwen packageda ihakumandu haitha Han na hemma wamagstanu. Ja. Wazer elmakis hir je هذا الذي تحت حاكم يحكم بغير ما أنزل الله إن كان يستطيع الهجرة إلى بلاد المسلمين والبلاد الحكم بما أنزل الله يهاجب إذا كان يستطيع إذا كان ما يستطيع فإنه يبقى مع البغض مع بغض هذا العمل وبغض هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله وأن لا يطيعه في معصية الله عز وجل لا يطيعوا فيها لهم نعم ويبقى إلى أن يسر الله له الفرج مثل المستضعفين قال الله جل وعلا إلا المستضعفين من الرجال والمساء والمجدان لا يستطيعون حيلة ولا يحتجون سبيلا أولئك أسى الله أن يعفو عنه فأل الله أفو والغبور أما ليبدر على الهجرة والانتقال إلى بلاد المسلمين فيجب عليها ولا يجب له يبقى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين بالأرض قالوا ألم تكن الله واسعة تهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت نفسهم هذا وعيد شديد على الذي يقدر على الهجرة ويبقى في بلاد الكفار يجري عليه حكمهم ويعيش معهم ويخالطهم وهو يستطيع أنه ينفذ مدينه ويا قريه ديننا نعم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الله اخرج المسلمين بالشرع ما فيه معاديل ولا غير الشرع والمخاتم موجوده ولله الحمد في كل في كل مقاطعه وفي كل محافظه بل في كل مدينة في كل مدينة من المدن محكمة شرعية الواجب التحاكم إلى شرع الله عز وجل ترك التحاكم إلى أعراف القبائل وعادات القبائل سواء نسموها معادل أو غير معادل مع ما يجزال نعم إنما الصلح الإصلاح بين المتخاصمين بالعدل الإصلاح بينهم بالعدل مع تراضيهم من غير إكراه من غير إجبار إذا رضي الطرفان بالصلح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جاعز بين المسلمين صلح عن تراضي وفيه عدل ولا فيه حير ما فيه بش لا خير في كثير من الأجبر إلا من لمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إذا كان صلح عادل ما فيه هوى مع أحد وفيه تراضي من الطرفين لا هذا أما إن يلزمون بهذه الأحكام الجاهلية يلزمون بها حاكمه إليها هذا هو الطاوث هذا هو الطاوث نعم لا ربما الله يقول هل يجب قوم الأخذ التماعي وليل من الأعباء؟ لا شخص لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولل كانوا أباء نحن أقرب من الأب او ابناء ومن اقرب من الابو والاب اذا كان عدوا لله فهذا راءمه ولو كان اباءك او اوجد نعم قال نقول الحمد لله لا أعرف على لهذا اصلا لكن يقول الحمد لله على كل حال يكفي الحمد لله على كل حال أما لا يحمد أنا مكروه سواه انا ما اعلم لهذا اصلا وان كان جاريا على الف ناس بعض الناس ولن نكون في الدنيا وما من تراقب في الوجود الان اصل الصوفيه العباد الذين اجتهدوا في العبادة والزهد اصلهم الزهاد الذين يشقون في العباده والجهد والتحلي عن الدنيا هذا في اول الامر وكانوا في الاول الامر على استقامه على استقامه ولكن عملهم هذا عملهم هذا امتطاعاً الامتطاع الشديد هذا ليس بمحمود من الأول ليس بمحمود من كل وليه لكن ما كان عندهم شرك ولا كان عندهم غلوب ولا لكن فيما بعد تطور التصوف إلى أن دخله الشرك دخله الكفر وصاروا يعتقدون أن إن العارف بالله اللي عرف الله أنه وصل إلى الله وله بحاجة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يأخذ عن الله مباسرة ويأمرهم وينهاهم يطيعونه ويقولون المريد مع شيخه مثل الميت مع غاسله لا يعترض عليه شيء يقبل منه أي شيء يأمره به هذا تطور تصوه لها الحد هذا لا كفر بالله. بل تطور إلى القول بوحدة الوجود لأن الكون كله هو الله وأنه ما فيه انقسام وأنه اللي يقول الكون فيه خالق ومخلوق هذا مشرك بل التوحيد معناه أنه لا تعتقدين الكون كله هو الله وأن كل من عبد شيء فإنما عبد الله اللي يعبدون الأصنام واللي يعبدون الأشجار والأحجار والأسجار كلهم يعبدون الله لانهم يعبدون شيء من هذا الكون هذا تطور اليه مذهب التصوف والهياده عند ابن عربي والحلاج و والتلمسان وغيرهم من مو ال منطغات وصل بهم لحد الى هذا الكفر الشنيع نعم نعم الله اغلب عباداتهم بدع ما فيها شيء مشرور تمشعون على البدع ما يأمرهم به سادتهم فإنهم يفعلون ما يقولون الواجب أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول هذا للعوام أما عندنا نتبع الخواص ومنهم من يقول أنه إلى وصل إلى حد من المعرفة لا عاد عليه تكاليف لا عليه الصلاة ولا صوم ولا حاجة لأنه وصل خلاص يطرق الصلاة ولا يحرم عليه شيء لا يحرم عليه زمى ولا ولا لأنه راح عنه كتليف. خلاص وصل إلى الله ولا المحرمات على العوام فقط ها يعني هل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله هل منتهى الكفر نعم وأن وأن مشائقهم يتصرفون في الكون مشائقهم مشائق الطرق تصرفون في الكون يحيون ويميتون ويعطون ويمنعون يعني ما لله وجود عندهم إلا المشائق فقط هذه هذا التصوخ ما آل إليه وهكذا الظلال يبدأ أول شيء ضعيف وبنية حسنة ثم يتطور إلى أن يخرج إلىه إلى النهاية القبيحة نعم فزهدهم لما كان مخالب لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فطور إلىها حتى هذا أما الذين تمسكوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في عباداتهم الحمد لله ما, ما تغير منهم شيء ما تغير منهم شيء ولا حصل منهم مخالب يعني هم سيرون على الطريق الصحيح أم من يسير مع البدع والمحدثات هذه نهاية والعيال بالله نعم السلام الله والمعظم الضغط بشن أسحاك بن جاهد وليه الحكم الله ومن يحكمه بغير ما أنزل الله كله سواء لكن هذا ابن تشنيع عليه لأنه إذا حكم بما بغير ما أنزل الله فقد غير حكم الله وإذا حكم بغير ما أنزل الله فهو جائع لأن العجل هو في حكم الله والجور في غير حكم الله سبحانه وتعالى نعم السلام عليكم يسمى مذهب الأوقان والجعب وابتعد عن الضرق ووسائله بالشذر ونفس الحرق من نظر إلى ومسلات وإستماع النظام هذه كبائر هذه كبائر النظر إلى ما حرم الله واستماع ما حرم الله يرد من الكبائر فعليه التوبة إلى الله لكن ما يخرجه ذلك من الدين لكن يعتبر عاصي صاحب كبيرة وإذا كاب إلى الله كاب الله عليه هذا أثر؟, أثر يروى عن علي ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يروى مرفوعا ويروى موقوفا وهو صحيح حديث صحيح في نعم تقولون انهم فقدوا الله ربهم ومنعوا هذا من تغيير شرع الله هذا اول شيء يحدث في هذه البلاد ان كان فيها انا سمعت انه حدث هذا من تغيير شرع الله عز ومثل هذا يجب انه ما يكمل. يجب انه يوقل. انه يوقل عليه ويرفع بشانه إلى أولاة الأمور لأن هذا مبدأ تغيير الشرع عم شوي شوي نعم ونظلنا بشارة المسلمين وعظموا بصلاح صلى الله عليه وسلم وقالنا بصلاح أنه أولاً وعظموا بصلاح وعظموا بصلاح وعظموا لا شك من نسبة للقيام كبيرة من كبائل الذنوب ومعصير لكن الصلاة تصح فأنا جاهل اللي يعاد الصلاة فأنا جاهل ما حد ينقال إن, أن الصلاة خلف المسبل لا تصح ما حد يقول هذا لكن عليه المناصحة لو نصح هذا الرجل وقال له أنت صليت للناس وأنت والناس يقتدون ربما أنك تقول سبب شر لهم لو نصحه قال الله يعني فنحصل نعم <تصلاح> لا ما هو طواف النكار لا طائف طواف لا لا يمنع الا وقت الفريضه وقت صلاه الفريضه اذا قيمه الصلاه يتوقف الطواف يصلون اما في غير صلاه الفريضه فلا يعقل لا يعطل المطاف من الطائف طحرى بيتها للطائفين بدأ بهم والعاتذين والركع السجود ما يمنع القواف إلا في حالة إقامة صلاة الذريضة القادم تحييت المسجد قواف إذا كان قادما من من سفر فهو لا يجلس حتى يطوف هل تحييت المسجد بالنسبة لها نعم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان الله لا يستكي على يده ولا ولا على جدار ولا على اريكه بل يعتمد ويقعد ولا يستكي على شيء هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق> ومن خرج في منتهى ولايه النبي ها أمرنا ان لا شك ان هذه مع ولايه الرس المخالفه الوالد طاعت مع الصالحين سنه فلا تذهب وهو ينهات عمان ربما أنه يحتاجك ربما أنه يحتاجك لخدمتها أو لشيء يطرأ وأيضا يخاف عليك ربما أنه يخاف عليك لأن اليوم التيارات كثرت التيارات كثرت الآن وبعض الناس يدعي الصلاح ويدعي وهو له مقصد آخر فوالدك ما في شك أنه أشفق عليك ويخاف عليك الحادث مكتطيع والد والحمد لله والخير في طاعه الوالد نعم الموت في حادث هو شيء على اضرار البناء الجديد هذه من هذا ومن نعم مو فجاءه كان يموت بغرق ولا يموت في حادث ولا بحريق ولا بهجم جدار او او بيت والزلزال والعياذ بالله وانهدم عليهم بيوت وماتوا هذول لهم اجر الشهداء لهم اجر الشهداء <تصفيق> نعم المحامل. المحامل. المحامل. المحامل الأكثر. الأكثر نعم ما ما من مكان من هذه متشدده انا تعلم ان حامل وتعلم ان إن الثقيل هذا يبر الحمل هي متسذبة في إسقاطه يكون عليها كفارة صيام شهرين متتابعين لأن العفق الآن ما فيه ما فيه إمكان ولا الأول العفق لكن ما موجود الآن صوم شهرين متتابعين لأنها نعم لأنها متسذبة نعم مزادة ومفرد وعطة ومع الله الامر الاول ان يصلي مع ان صلى غير صحيحه صلاته غير صحيحه لان الواجب عليه الاتمام إذا صلى خلف إمام يتم الصلاه فانه يجب عليه اتمام قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يثم به فلا تختلف عليه ولان السلف افتوا بهذا كبي عبد الله وغيره ان من إن هو السنة ان من خلف ان المسافر اذا خلف مقيم يلزمه الاتمام قال تلك السنه يعني هذه نقضه جهل كثير من من الناس يعمد على رايه ولا يسأل والمثل الخطير في عبادات الصلوات عند الانسان انه يقدم عليها وهو ما يدري عن الحكم الشرعي نعم قليل كثير ولدينا موضوع على ليس له اصل قراتم سوره الفاتحه على هذا النظام ليس له اصل يلغي مناصحه المسؤولين عن ترك هذا الأمر نعم سبحان الله هل يصبح الله تكشف عن يديها أمام النساء عن يديها ووجهها ورأسها قدميها عند النساء نعم نعم نعم ومآتنا بتغوى ورصحتكم لأمورة جماعة حول فالي بيت وما حول فالي من ثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل أن في المسجد وعمره أن يصلي في بيته ويقعد في بيته لأن صلاته, مع صلاته في المسجد فيها أبرار في المسجد والملائكة فيصلي في بيته ولكن ما يتعمد أكل الثوم والبصل عند الصلاة ما يتعمد هذا إذا تعمده هو آدم لأنه تسبب على نفسه ترك الجماعة أما لو أكله غير متعمد ولم يقصد لذلك ترك الجماعة وإنما صادق أنه أكله أو ناسي فهذا معذور في لكن لا يحضر صلاة الجماعة حتى يزول عنه هذه الرائحة نعم ما هي بس, بس. إذا حاج الإنسان الماء ملك له سواء ما جمجمه ولا حاجه فانه يكون ملك له يتصرف فيه بالبيع او غيره نعم امرهم لا يقولوا انهم من الورثه المورثه قالوا ملك المهم يفتعد لمناسك العمراء وأما التحلل فتتحلل في أي مكان يلاسب نعم حلل في مكة أو في الحوية والطريق نعم الله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم أحسن الله إليكم هذا سائل من القصيم يقول فضيلة الشيخ عندما كنت في المرحلة الابتدائية وفي سن العاشرة حصل نقاش مع ابن عمي وآخر فدعاني ابن عمي للشهادة فقمت بالشهادة معه وأنا لم أعلم سبب هذا النقاش ولم أحضر وكنت أجهل شهادة الزور هل أنا آثم؟ وهل هذه الشهادة تعتبر شهادة الزور؟ ماذا أفعل لأبري ذمتي؟ لا شك أن الشهادة التي عن غير علم أنها شهادة زور إذا لم تعلم ما تشهد به إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلابد أن تكون الشهادة عن علم بالمشهود به فإذا شهدت وأنت لا تدري وإنما أردت بذلك مساعدة المشهود له فهذه شهادة زور وكذب وهي كبيرة من كبائر الذنوب فعليك بالتوبة إلى الله عز وجل وإذا كانت هذه الشهادة قد بني عليها حكم قضائي فعليك أن تبلغ القاضي عن هذا الواقع المخالف للصواب ولا تبرع ذمتك إلا بذلك أو أن تقلب المسامحة من المشهود ضده فإذا سمح لك وعفى عنك فنرجو لك عدم الاسم أما أن تسكت فترك المغلوم يستمر على مغلوميته فإنك تكون آجماً بذلك نعم. أحسن الله إليكم الشيطة صالح تساهل الناس في وقتنا الحاضر بشهادة الزور بماذا ينصحون هؤلاء بأن يتقوا الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين القصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله السحر قتل الناس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم تولي يوم الزحف وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكرر ذلك حتى قال الصحابة ليته سكت من شدة ما رأوا عليه صلى الله عليه وسلم من التأثر وقال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تكتب له النار نعم أحسن الله إليكم من أسئلة السائل من القصيم يقول فضيلة الشيخ قبل ثلاث سنوات أديت فريضة الحج وهي حجة الإسلام فلما ذبحت الهدي أشار إلي زميني بالتقصير فذهبت إلى محل الحلاقة فلم أجد صاحب المحل فانتظرت ما يقارب الساعة ثم رجعت إلى زميلي وأقدرته بأنني لم أجد صاحب الحلاقة فلما صلينا الفجر ذهبنا إلى المسجد الحرام للوداع وودعنا وأنا لم أحلق جهلا مني فوصلت القصيم وأنا لم أحلق هل حجي صحيح ماذا أفعل معجوري حجك صحيح لكنه ناطس لأنك تركت نسكا من مناسك الحج وهو الحلق أو التقصير فعليك بالمبادرة بالحلق أو التقصير بنية النسك الحلق أو التقصير بنية النسك في المكان الذي أنت فيه في القصيم او غيره لأن الحلق لا يشترط أن يكون في الحرم وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإن عليك فدية تسبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم الواجب عليك إن كان حصل منك جماع فالواجب عليك أمر أولا الحلق والمبادرة بالحلق بنية او التقصير بنية النسك الأمر الثاني إذا كان حصل منك جماع فيجب عليك فدية وهي ذبح شات او سبع بدنها أو سبع بقرة في مكة وتوزعها على فقراء الحرب احسن الله إليكم فضيلة الشيخ الأخطاء التي تكثر من الإخوة والأخوات الحجاج والمعتمرين في مناسك الحج وعدم تفقخهم في ذلك لعل لكم توجيه لهم الشيخ نعم هذا من التقصير في تفقه في أمور الحج مع أن أمور الحج ولله الحمد الفقهية ميسرة مكتوبة في مناسك مختصرة رسائل صغيرة إن الحاج أنه يقرأها في وقت قصير ويتأملها ويسأل عما أشكل عليه حتى يكون على بصير الناحية الثانية أنه إذا وقع له إشكال أو حصل منه خطأ فعليه أن يبادل بالسؤال لأجل أن يتخلص من ما يجب عليه بسرعة ولا يؤجل السؤال إلى سنة أو إلى سنتين ثم يسأل بعد ذلك وقد يكون وقع في إحراجات سبب التأخير عليه بالمبادرة في السؤال لأهل العلم ولا يسأل أي أحد وإنما يسأل أهل العلم المعروفين الموثوق بإلمه نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وصلت من السائل عبد الله من اليمن يقول في هذا السؤال فضيله الشيخ ان التمايم والتولى شرك هذا الحديث ما هي التمايم وما هي التولى جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين قال صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتولة شرك والرقاء المراد بها الرقاء الجاهلية التي فيها دعاء لغير الله عز وجل واستغاثة بالجن والشياطين غير ذلك هذه شرك محرمة لأن فيها دعاء لغير الله أما الرقاء التي من القرآن او من الأدعية الشرعية هذه لا بأس والتمائم ما يعلق تمائم كل ما يعلق على الأبدان او على المحلات أو على السيارات لاتقاء العين بزعمهم فيعلقونها على أبدانهم او على ممتلكاتهم تقول بها العين بزعمهم فهذا منهي عنه لأنه شرك كما قال صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم والتو... والتولة شرك لأن فيه اعتمادا على غير الله سبحانه وتعالى في رفع البلاء أو دفعه فهو شرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الزوج لم رأته. وهذا من عمل السحرة هذا من عمل السحرة كما قال سبحانه وتعالى يتعلمون من من السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذه هي التوالة نعم أحسن الله إليكم هذه سائلة من ليبيا فضيلة الشيخ أرسلت لمجموعة من الأسئلة تقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا عاد أخاه المريض ودعى بهذا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات عوفي من ذلك المرض والسؤال يبقى هل ندعو بهذا الدعاء سرا أو جهرا أثابكم الله نعم هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعاء طيب ونفع للمسلم ولا بأس أن تقوله جهرا أو سرا لا مانع من الجهر به أو الإسرار به تقول السائلة من ليبا فضيلة الشيخ كيف تكون التوبة لمن تورط في بناء بيت بقرض ربوي وما هي شروط التوبة في مثل هذه الحالة التوبة هي أن يقلع عن هذا الشيء الذي فعله يقلع عنه ويتركه تركا نهائيا ولا يعود للتعامل بالربا وأيضا يعزم أن لا يعود إليه مرة ثانية وثالثا يندم على ما حصل منه شروط التوبة ثلاث الإقلاع عن الذنب العزم أن لا يعود إليه أن على ما حصل منه هذه شروط التوبة من الربا وغيره وما دام أنه أخذه واستعمله ثم تاب إلى الله فمع التوبة يتصدق بمقدار المال الذي أخذه من الربا صدق به ويضعه في مشروع ويتخلص منه نعم أحسن الله إليه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا على أمه وصحبه شيروا الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى كما يخبر كما يخبر في ذلك في الدين